الرحلات القصية <تصفيق> قصيدة غجل لكل نديم لكل نديم يؤرق القلب من لا نديم لكل نديم يؤرق القلب من لا نديم كأني عشت تقوص طعم الهزيمه بخلت وراء الزياه فاين من الذل في نبحه الياسمين ذكي ويعرف كل الشرود القديمه فاين من العمر بين الفنادق لا يستريح أرحني قليلا فإني بدهري جريح أرحني قليلا فإني بدهري جريح لكم نضج العنب المتأثر وانطرطت بعض حباته كل يدا أيها الحزن والطف ولا فكريح. رمت رمتني الرياح بعيدا عن النهر فاكتشفت بدرتي نهرها غطت الدرب والفتيه المنتمين الى اللعب والخطر البرتقالي في حدقات الزقاق وتدخل غطه نومي وهذه رسومي و... صبايا الحزين وتلك مراهقة في شبابيكها ولهات التفرجل والشوق قد كبر الشوق عشرين عام وصار اختيار هما من جموع اداوي بها حضارات الهموم الجليلة الا قميصي وقلبي وكلمة حزن لتاريسا تفتح زهر كثير تفتح حزن كثير غدا تفترفنا ونفس على أحد نادما غير قلبي فقد عاش حبا معاق حلق وحدي لطائرة كل ركابها نزلوا في مطار غريب. فانغش في البرد في البرد في البرد لا طاقما لا مضيفه لا مقارات حب فانزل فيها ولا بلدا عربيا يكون تبرع مني الزمان الحبيب لكن كان يكفي قليل من الورق الناعم البالي اسمع طائرتي فأريم بها فالقفولة والناس مثل فالقفولة صحر يغني به عن وتلك نوايا صغيرة جدا تمر البساتين فيها وتبني قناطرها والكلاب الصغيرة تركض في قوية الليلة كي وراء نحاس المغيب وتستان نون على سفتي وردتكم قبلكم لأني طفل ولا أسهم رحلات قصية ما زلت طفلا تهجأت أو يتهجأ قلبي طيب كنت اقرا مثل الكثيف بهذه الاصابع وكسرا وكسراته فإذا ضمني مثله لم أعد معرضا بل بناء رهيب لقد قتموني الحروف إلى النين ثم اكتفروا فبقيت رضيعا وعيني على الواو والياء أيتها الأحرف العربية فالهاء حرف عجيب وامد الخيوط. وطائرتي تسمع النبضة عبر خيوط، وفي اللاز ورد السماوي في ضرب تكتجيب وقد يعلق الخيط بمدخنة برفيث قديم، فيجبل من ركة الخيط هذا دمان جنيه كئيب، وأخجل أسحب خيط الوفي اراه لقد صحص الخيط حتى الهزيمه كفى, كفى،, كفى. كفى تنفقين رمادي فقد صدت ان احرق القلب مستعجلا اصفات الحريق السريع جميمه لذلك احترقت واعطيت ما يعدد النور عنه فاني على النور بعض النميمة لقد ناعم البالي حد الجريمة لقد خربش الشب أمس وقد خرجت خربشات الهوى لبدي والفقت عند تلك المصاصب والسرو والحانه المستديمة هناك مطبس في النواتي يظمرها الفش والليل احب عليها وانسى عليها واربط طيارتي والسيادة والعصا واقتلعتها الزهور القديمه اعيد اعيد المساقط بيدي اذا انتصر النهر والناس ادهنها غير مصبتي سوف اتركها مثلما هي كانت قديمة كما اعتقت العصافير والمثنسات التي يترك العشق والسكر والصيف قبل نهايته والقوارب بيضاء في آخر النار في مسحة من ضبال رحيمة وأنف عليها وجراني قد قطع من تميصي ليخرج قلبي متى ما أراد إلى ججلة يتبرج ثم يعود يمارس نفس الهوى والقطيئة بل والجريمة وأفو عليها وجراني قد قطع من قميصي ليخرج قلبي متى ما أراد إلى دجلة يتبرد ثم يعود يمارس نفس الهوى والخطيئة بل والجريمه وأرسل عني الذي دور الملحقون بكل الدوائر اذ وجدوا القلب دائرتي وحده وفيه اتحدى ومنه العزيمه وأقرأ ثانيه بالاصابع خفرا تعشقته والقراءه تاتي وان كثر الكسر طلقه ثم الحدث الدراج الارجواني الذي يفضي الى بيت الرضا الليلي ابطات دموعي طلقه منتشيا بالخشب العابق بالحسن وقبلت خطى ايامي الاولى على دجاجه درجاتي ذات الشكوني احرق النقطة ما طرفت بالنقطة يا من طرف بالنار نفسي لم تعب تغلق مما بلغ الحسن بها ابوابها كنت نتيجي وحده والعشق كان الغرزة الاولى وبالساعة حتيني تماما كان يشتد هزيري من مجيري امتكشى وامتكشى وامتكشى فلم تحتمل الصحراء هذا وله الناري حاولت دمي يطفئها دمعي طراخي طراخي اتتقدت حاولت أرمي فوقها كل الذي أملكه من جسدي فامتنع الناس ألا أملك حقا من حقوق الناس؟ هذا جسدي، إني دمي هذه قناعاتي وهذا درج من وطني أحمله وأرضاه في الليل أرى أو أنتح النجمة بسم الله هذا وطني علمني ألتزم النار لماذا كل هذا الصند هذه الصجة الخرقاء هذه الهامشيات الصراعات الأكاذيب لماذا يدخل الكمع إلى الزلب وتستولي الرقابات على صمتي وأوراقي وخطره ومسكت <تصفيق> وهذا جرس من وطني أحمله أرقاه في الليل ارى أو أمسح النجمة بسم الله هذا وطني علمني التزم النار لماذا كل هذا الصمت هذه الفجة الخرقاء وهذه الهامشيات الأكاذيب الصراعات لماذا يدخلوك قوي للقلب وتستولي الرقابات على صمتي وأوراقي وخطوي ومهاتي ومتاهاتي الا علمك ان اسكت الا علمك ان اسكت ان اوقف ان امسي بدون صالح الركنون ألا أملك أن اسكت أن أنطق، أن أمشي بغير الشارع الرسمي، أن أسكت ألا أملك من حقوق النشر والتوزيع للنيران مجانا لماذا يضع السيد هذا وطني في جيبه الخلفي؟ ألانك حقا من حقوق النشر والتوزيع للإيران مجانا لماذا يضع السيد هذا وطني في جهي الجيبه الخلفي من أرزهم النص وتسميقه من ومن دار ودتون السواني الشريم قسما لا في السماوات ولكن في السماوات التي تنظر في عيني جنوبي يديم في الحدث أعرف بيته